إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولا كثرت وأن الله مع المؤمنين.